حد علي لا صام طرب وسرور ولا تفروا عالبان بل عبل لا حد عالي لا صام طرب وسرر ولا تفروا لا بلدو احنا حد عزل اطار اطرب وفر الوالات بلو عالبان مر بيعطوب مرهي غار مره تيكتوب حاج والقار مر بيعطوب مرهي غار مره تيكتوب حاج ويمثل المغر الحار وفي كارب سايه هو في العلبان مر بيعطف مره غار مر في الطوب حاجه الجار مر بيعطف مره غار مر في الطوب حاجه الجار يمثل المور الحارين وكار تايها والحارين فر علبان بلابل لدوحنا حد على العصام طرب وفر الرمال فر Läppar jag är då jag är inte igen. Finnar jag är då jag är inte igen. Och då liksom hade jag så är jag när som det igen. För jag är خريقني <تصفيق> لحضي عقد ما جاي غير خريقني نار الشوقه جاي خريقني وغلي شي بعده الزرغن يا شي مو صفرا بل الدوحنا حس على الأصام طرب وطير ومالات فيروع البان بل الدوحنا حس على الأصام طرب وطير ومالات فيروع البان. في الليم عبوب عيان حاول تطوق ورد النديان ما لس في مصد الليم عبوب عيان حاول تطوق ورد النديان ما لس في مصد اللي الورع تغيان ويذهب بقر يعمل المليان ما لس من وفردو النديان ما لسه طمس الليال ورع تغيال ويتهب فقرى يا مري المليان ما لسهر يا علبان بل عبلتو احنا حسع للاصام طغبو سرور ما لسهر علبان بلعب الدوحنا حد على الأصام طرب وسير وراء تسير على البار حد على الأصام طرب وسير وراء